ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منظرين <تصفيق> انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون <تصفيق> ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الأولين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 بِخَازِمِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ ربك هُوَ يحشرهم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 قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ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 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوَعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبَعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزُومُ مَقْصُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِنُوهَا بِسَلَامٍ آمِينٍ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 قال وَمَن يَقُنَّكُمِ الرَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الْمُنَّ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا منجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إِنَّكُمْ قوم منكرون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 ولكنهم لا لفي سكرتهم يكونوا يمكنهم ان مشرقين فجعلنا سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين ان يكونوا يمكنهم عليهم يكونوا من سجيل